برودتي بيدي وبجعبتي كفني ببرودتي بيدي وبجعبتي كفني يا أمة تظري فجري ولا تهني يا أمة تظري فجري ولا تهني بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن بعقيدتي أقوى أقوى أبقى على الزمن حصن هذا عصبا عصفا بموجه الفتن حصن هذا عصبا عصبا الفتن والصبر زاد في شدة المحن والصبر زاد في فليهدموا بيتي بيتي من ابطني فليهدموا بيتي بيتي من أو خيمة النسجا من ريح كانوني او خيبه النسجا من ويذيقهم غضب وإن يقموا وضبوا وضبوا لن نعلهوني ليسكنوا أرضي وأكون في الدنيا أرضي وأكون في الدنيا فليسفكوا دبنا فوق الثرى يجري فوق يجري لن أبدا في موطني الطوي لا يبداو ابدا في موطني الطوي سنثور بركانا كانا ونكون كالجمري سنثور بركانا كانا ونكون كالجمري يا دولة الكفر امري يا الحمر يا دولة الكفر يا نوجك الحمري. لن نطي يوما في والقري لن نرتضي يوما في الظل دارودتي بيدي, بيدي وبجعبتي كفني بيدي, بيدي وبجعبتي كفني يا أمة فجري ولا تهني يا أمة فجري ولا تهني يا أمة طغري, طغري فجري ولا تهني فجري يا أمة طغري, طغري فجري